<تصفيق> سبحانه من صور مثل طاه بشر سبحانه من صور مثل طاه بشر من صور مثل طاه من نور انخلى ما تكون من علق طاه من نور خلق ما من علق من نور الخلق ما تكون من علق سبحانه سبحانه سبحانه يلا سبحانه من صور مثل طاه بشار سبحانه من الله سبحانه من الله طاه من خلق ما تكون من علق طاه سبحانه سبحانه الله سبحانه من سبحانه من مثل طه بشا الله تاه من نور خلق اتكون من علقا همن سبحانه سبحانه يلا الله قبل الخلائق والخلق غير الله ما احد شاء القدير بحكمته يعرفه يا رادب شخص أعظم شخص خدسيتة الجسد والحصطفة عز وجل طهنبي أحمد النبي نور من ذات القدس كونت أعظم نفس نور من ذات القدس كونت أعظم نفس سبحانه سبحانه سبحانه الله نور الله من بين الحجوب طه ضهار سبحانه من صور مثل طه بشر سبحانه سبحانه من صور مثل طه بشر الله لشدة جمال المصطفى ومن راعته وحسنه الباري صدل صورته وظل يرسم الجنة ونوار بنوار ما يبتعد عنا حتى اسمه في اسم فتن ظل باسمه يتغنى ظل باسمه يت... نور من نور اختال غطى بنوار الخجل نور من نور اختال غطى بنوار الخجل, الخجل سبحانه سبحانه يلا اسمع الله كل شبك لو مثل النهار سبحان من صور مثل طه بشار سبحان من إلى الشاعر صفاء الدفاع الرميت سيد الرسل من الولد وتلال برهانة كسر الفرس نار انطفت وانفطر ايوانة وارض السماء ومن الفرح من ساوى غرقانه والشر تقيد وانحبس وانحبس شيطانه وانحبس من وجه البشر انشطر نور القمر من وجه سيد البشر انشطر وجه القمر سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه من صور مثل طاه هلا هلا سبحانه من صور مثل طاه